فأتاهم زحفنا زيلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل صحقت إنما نحن جنود نحرق العرب بنار زيفكم زان بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العرب بنار زيفكم زان بفعلي برياح الانتصار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 فأتهم زحفنا زيلون للأبد ثم نادوا رسمت إنها قد رسمت فأتهم ردنا صعقت بل صحقت عصبة الشر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار عصبة الشر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار